وعدك يقيني ومذهبي بحبك وعود وان غبت عني تذكر ا و ع و د ك ويعود نصدت عني I'm <laughs> sorry. <laughs>